سيدي قد قام في مقلة أماق الحزن تستسقي رثائي وفي دمعي مشا خيط دمي أذيل القلب في بحر ولاءي تواسي مقلتي خير النساء جرى الحزن بأحداق البتولي جراحا ألعبت قلبا رسولي أمال الطف ميزان العقولي فجرح المصطفى تحت الخيولي قلبت الخيل في التوب على وجه الصعيدي فتهاوت أحرف التنزيل من فيض الوريد خطب إذا راودني أحنى ظلوعي أجرى جراح القلب في سيل دموعي أحنى ظلوعي أجرى ما بر تمعي ذهوى والدمع بلسم sayyidī qad mamata lillī fī waqlatun takī واسي وجدها وجدا بوجدي وفي بالبكاء وعدي وعهدي ودمعي والجوا قد خد خدي تهيم الروح والأحزان وردي تهيم الروح والأشجان تتراه وعين الوحي والإسلام عقرى على الزهراء والآماق حرا فرأس الدين فوق الرمح جهرى فتيجان العلا والفخر في أروس الرماح وسالت من بروج الرمح آماق الجراحي في كل جرح أنت تشج البرايا من زينب غجله قلب الرزايا بين الأيام ترعى اليتامى صلى عليها الرأس مرفوع kan windam ala za'i بالحزن والهم صروحي وضج الكون من حزني جروحي فيا زهراء نوحي ثم نوحي على وجه الزرى بات إمامي ثلاثا في العرى والنحر دامي لهيف فالقلب مظلوم وظامي وماء النهر مبذول وطال عجيب إن جرت في الطف أمواج الفرات وقد ماتت ضمن في جنبها عين الحياة ماذا جرى والنهر للزهراء مهروف كيف قضى خير الورى والقلب جمر جمر توالى حزن تعالى في كل قلب جمرة.